الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما قصص فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا